وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وبعد فهذا هو الدرس الخامس والأربعون في سلسلة دروس السيرة النبوية بقيت مسألة من المسائل التي تتعلق بغزوة مؤتة وهي مسألة هامة تتضمن حكما شرعيا ينبغي أن نكون جميعا على علم به عرفنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عندما رجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة مؤتة إلى المدينة وعلم الصحابة وعلمت زوجته جعفر رضي الله عنها بمقتله باستشهاده قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم اليوم ما قد شغلهم. طبعا هو الشيء الذي لم نذكره في درسنا الفائت هو أن النبي عليه الصلاة والسلام علم باستشهاد سيدنا زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة وأعلن عن ذلك على المنبر لكن أيضا ذهب إلى بيت جعفر فرات زوجة جعفر تغسل أولادها فانتظر حتى إذا نعم انتهت من أمره أخذ يضمهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ويشمهم ويتحبب إليهم فأدركت زوجته من هذا الذي يفعله رسول الله أن شرا قد أصاب جعفر فسالته فسألته فقال لها رسول الله صلى الله عليه نعم لقد أصيبوا جميعا ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عندما قفل الجيش عائدا الى المدينه قال اصنعوا لال جعفر طعاما فانه قد جاءهم اليوم ما شغلهم مضت السنه <تصفيق> تنفيذا لهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يستحب لجيران اهل الشخص الذي توفي اصدقائه من يلوذون به ان يصنعوا طعاما ويرسلوه الى البيت الذي حدثت فيه الوفاه ذلك لأن أهل المتوفى زوجته بناته أولاده لم يعودوا متهيئين متفرغين لصنع الطعام جاءهم كما قال حبيبنا المصطفى ما قد شغلهم لكن يوجد في البيت أطفال يوجد في البيت صغار يجوعون يحتاجون إلى طعام فكان من مقتضى الذوق العالي والخلق النبيل ان يهتم جيران اهل المتوفى اصدقاؤه من يلوذون بهم بهذا الامر فيصنعوا طعاما ويرسلوه الى هذه الدار التي اصابتها النكبه هذه سنه ماضيه ودليلها هذا الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الواقع المعروف اليوم أيها الإخوة نقيض هذا الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر الأحيان في أكثر البيوتات لا نقول في الكل لكن في أكثر البيوتات تحدث الوفاة فينشغل اهل المتوفى بتهيئ المائدة أكثر ربما من انشغالهم بتجهيز ميتهم لأن المفروض عرفا بعد أن يوارى الميت في مدفنه في قبره أن يستقل بعد ذلك الآكلين الذين ينبغي أن يجتمعوا على مائدة عامرة ويأكلوا الطعام الذي يهيئه من اهل المتوفى وأنا لا اعلم طعاما شرا من هذا الطعام يجتمع عليه الاكلون اولا لانه يتناقض مناقضه حاده مع السنه التي اوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانياً لأن التسبب لإعداد هذا الطعام يتنافى مع الذوق العالي مع الخلق لا أقول الإسلامي فقط بل الخلق الإنساني أيضاً ثالثاً في الغالب يصرف على هذه المائدة من المال الذي تركه المتوفى والمال الذي تركه المتوفى أصبح ملكا لمن للمرث للورثة وفي كثير من الأحيان يكون بين الورثة قصر صغار يعني وإن لم يكن هنالك قصر كلهم كبار البعض يرضون والبعض لا يرضون ومن ثم فإن هذا الطعام شر طعام يجتمع عليه الاكلون ولا أدري كيف يستسيغ المدعوون إلى هذا الطعام كيف يستسيغون أكله هذا الأمر ينبغي أن نبذل كل ما نملك لاجتفاذ هذا العرف السيء ولإعادة الناس إلى حظيره السن النبوي العكس تماما نعم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم اليوم ما قد شغلهم البعض قد يقولون لكن في هذه الأحيان لا يكون هنالك قصر ويتم إعداد هذا الطعام بموافقة الجميع نعم حتى مع هذه الحالة هذه بدعه تتناقض مع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يفعلون هذا لماذا؟ بسلطان العرف سلطان العرف يلاحقهم ان لم يفعلوا ذلك امتدت السنه الناس عليهم بالقيم نعم لم يفعلوا هم بخلاء او كذا الى اخر ما هنالك فيضطرون ان يجاروا العرف وان يعدوا هذا الطعام ناس جاءهم فعلا كما قال رسول الله ما شغلهم <تصفيق> نعم مشغولون بتجهيز ميتهم مشغولون بهذا الأمر نعم نفسيا وجسديا وفكريا طيب. هل من الذوق المقبول أن نشغله في الوقت ذلك بالمائده العامرة التي سندعو الناس إليها بعد أن ننتهي من نعم دفن الميت هذه العادة اتمنى ايها الاخوه ان تبذلوا كل ما تملكون للقضاء عليها هذه قذرة هي قذره فعلا نعم وينبغي ان نبذل كل ما نملك لان ننفذ سيره سنه المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم هذه المسألة هي آخر المسائل المتعلقة بغزوه مؤتة ينبغي أن نبينها وينبغي أن نبين الحكم المتعلق به بعد ذلك يأتي الحدث الكبير فتح مكة وكان ذلك في شهر رمضان في سنة ثمان من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع أن أحداث فتح مكة طويلة وعلى كل نحن سنسير على المنهج الذي ألزمنا أنفسنا به سنستعرض هذه الأحداث طويلة حتى إذا انتهينا منها نعود إليها ببيان الأحكام والمبادئ والعبر التي تؤخذ. من فتح مكه اولا ما هو سبب الفتح السبب الظاهر عندما تم الصلح صلح الحديبيه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين من طرف وال مكه من طرف ثاني كان هنالك قبيلتان قبيله خزاعه وقبيله بني بكر مشرق قبيلتان مشركتين كانتا مشركتين فاما خزاعه فدخلت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انحازوا الى صف المسلمين واما بنو بكر فانحازوا الى اهل مكه الى قريش اذا اصبح خزاعه في ضمانه المسلمين قبيلة بني بكر أرسلوا سراً إلى رجال من قريش مكه مكة أن يعينوهم على غارة خططوا لها ليبيتوا بها قبيلة خزاعة فوافقت قريش على ذلك وأرسلوا عدداً من رجالاتهم إلى قبيلة بني بكر وفعلاً رتبوا خطة بيتوا قبيله خزاعه بغاره قتل فيها من بني من, من قبيله خزاعه ما لا يقل عن عشرين رجلا بدون موجب نعم وهرع رجال من قبيله خزاعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بما حصل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه قائلا لا نصرت إن لم أنصر بني كعب يعني بني خزاعة مما أنصر منه نفسي ونظر إلى سحابة في السماء فقال إن هذا السحاب ليستهل بنصر بني كعب بعد ايام بعد أيام ندمت قريش على ما فعل كانها استيقظت الى ان هذا الذي اقدمت عليه خيانه صلعاء واضحه ليس هنالك اي مبرر لما فعلته ندمت ارسلت قريش رجلا منها اسمه